وَكَذَلِكَ زَنَّاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا قَوۡمِ ٱلۡإِيلَٰهَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلۡمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ ي priorit يوم ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَدَّلَ كُلَّ شَيۡءٍ تَحِيدُ أَلَمۡ تَرَ أَن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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ أَفَأَنْتَ خَافٍ مَّا يَخْتَصِمُ فِي رَبِّهِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد تصهر به ما في بطودهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا اِنْ غَادُوا اِنْ كُيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تحت كِذَا الَّذِينَ يُحَلِّلُونَ فِي دَارِ مَن أَسَاوَرَ مِن ذَٰلِكُم وَالنُّؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا